جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هنا سؤال يقول أرجو من سماحتكم الإفادة عن آداب قراءة القرآن الكريم وهيئة وضعه بين يدي القارئ لما أشاهده من البعض في وضع المصحف في أوضاع لا تليق به من وضعه على الأرجل أو بالقرب منها أو خلف القارئ أثناء تربعه هذا السؤال مهم وهذه الأيام أيام إقبال عظيم على تلاوة كتاب الله عز وجل كما قال بعض السلف إذا دخل شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن والحمد لله يكثر اقبال المسلمين على تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته وهذا الأخ السائل طرح هذا السؤال من باب النصيحة والتعاون على البر والتقوى لما يلاحظه على على البعض عند قراءة القرآن من الإخلال ببعض الأمور التي ينبغي أن تراعى مع كتاب الله عز وجل والذي ينبغي على المسلم أن يتنبه له هنا أن كتاب الله عز وجل محترم وأن له حرمه، وله مكانه، وينبغي أن يحافظ عليه يحافظ عليه في المصاحف لا يعبث بها ويحافظ عليه في, في المصاحف فلا تمتهن ولا توضع في أماكن لا تليق بها إما عند الأحذية أو قريبا منها أو يوضع على الأرض قد جاء في سنن أبي, أبي داود لما طلب عليه الصلاة والسلام التوراة في قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين طلب وساده ووضع عليها التوراة وهذا أخذ منها اهل العلم إلى أن المصحف كلام الله عز وجل يرفع ولا يضع الإنسان على الأرض وفي المساجد خصص كراسي للمصاحف يوضع عليها المصحف ويرفع عليها فاحترام المصاحف والعناية بها و. ايضا الرفق في تقليب المصحف لأن بعض الناس أيضا إذا قلب المصحف يقلبه تقليبا يعرضه للتلف والتمزق وهذا كله أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم يمسك المصحف باحترام وبأدب مع كتاب الله عز وجل الكتب كتب العلم كلها محترمة فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا الذي أشار إليها السائل في سؤاله هو تذكير من بهذا الأمر العظيم فجزاه الله خيرا على نصحه وان كان وقع في خطأ أسأل الله عز وجل أن يغفره له لما ذكر في المقدمة قال نطلب من سماحتك هذه كلمة كبيرة جدا ولا تصلح إلا للعلماء الكبار لكن مثلا نحن صغار الطلبة ونسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وأن جميعا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي